إنما جزاءُ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ويسعون في الأرض فساداً أي يقدلو أو يسلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض ذانك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم